بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد قاف والقرآن المجيد, قاف والقرآن المجيد. بل عجب أن جاءهم منذر منهم بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب قال الكافرون هذا شيء عجيب ااذا متنا وكنا ترابا اذا امتنا بدنا ترابا ذلك رجوع بعيد ذلك رجوع بعيد قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بالحق قلم ما جاءهم فهم في أمر مريض بل كذبه بالعقل قلم ما جاءهم فهم في أمر مريض أَفَلَمْ يَوْمٌ ظُرُوءُ إلَى السَّمَاءِ فوقهم كيف بنيناها أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها وزيناها وما لها من بَنَيْنَا وَزَيَّنَّا مَا حَلَّىٰنَا أَن يَنْظُرُوا وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَالْأَرْضَ ذَهَبْنَا وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ وَالْقَيْنَا بِهَا مَاءً ثَمَّ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ فَأَجْرِيَ تبصرته وذكرى لكل عبد منيب تبصرته وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء مبارك. ولذل من السبأ أم مبارك مبارك فأبنتنا به جناته وحب الحصيد مبارك فأبنتنا به جناته عَدَّ الْأَطِيرَ وَالنَّخْلَ بَثَّ قَاتِلٌ لَهَا ظِلٌّ نَضِيدُ وَالنَّخْلَ بَثَّ قَاتِلٌ لَهَا ظِلٌّ رِزْقًا لِلْعِبَادِ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وأحيينا به بلدة ميتة كذالك الخود وأحيينا به بلدة ميتة كذالك الخود. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوال نوط وعاد ذِئْرَون وَإِخْوَانُهُ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعَ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعَ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقٌّ وَعِيدٌ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقٌّ وَعِيدٌ أفعينا بالخلق الأول افعينا بالخلق الاول بل في لبس من خلق جديد بل هم في لبس من خلق جديد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 ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقي عن اليمين وعن الشمال قعيد.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 لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد فكشفنا عنك بطاعك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عسيد وقال قرينه هذا القياء في جهنم كل كفار عبيد. القياء في جهنم كل كفار عبيد. من ناعل الخير معتد مريب. من ناعل الخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فأنقياه في العذاب الشديد الذي جعل مع الله إلها آخر فأنقياه في العذاب الشديد قال قرينه رب انا ما اغويته ولكن قال طريقه ربنا ما اضليت ولكن ولكن كان في ضلال بعيد ولكن تَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَمْتُ إلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ قَالَ أَتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَمْتُ إلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَامٍ لِلْعَبِيدِ ما يبدل القول لدي وما أنا الغلاب للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد يوم يقول لجهنم عالم تلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفير هذا ما توعدون لكل أواب حفير من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب من خشي الرحمن بالغيب وجاء قلب منير قد خلوها بسلام ذلك يوم الخلود قد خلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد لهم يشاءون فيها ولدينا مهديه وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بضشا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بضشا هم أشد منهم بَطْشًا فَنَقْبُو في البلاد هَلْ مِن مُّحِيصٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقْبُو فِي البلاد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 ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من اللهو. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من اللهو. تصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. تصبّر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبح هو أذبا السجود ومن الليل ما تبح هو أذبا السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب واستمع يوم ينادي المناد كان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج إن نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا النُّشُورُ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا النُّشُورُ يَوْمَ تَشَقَّ قُلْ أَنْظِرْ عَنْهُمْ صِرَاعًا يَوْمَ تَشَقَّ قُلْ أَنْظِرْ عَنْهُمْ سراعا. ذلك حشر علينا يثير ذلك حشر علينا يثير